سَلْذَنِي لِإِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا آتَاهُ فإن, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زَيَّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الله يرزق من يشاء بغير حساب كأنما سُمّت واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين وأرسل معه كتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلاف فيه وما اختلاف فيه إلا الذين أطهو من بعد ما جاء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 وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مدى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين فللوالدين والأغربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم